البيان الرابع في أن ترك الصلاة من أهم أهداف الشيطان من الإيقاع بالإنسان في سائر الخطايا والموبقات وأن من ترك الصلاة بسبب إدمانه على معصية من المعاصي كان من الهالكين تبين أن ترك الصلاة بعد الكفر والشرك بالله هو أكبر كبيرة وأخطر موبقة يمكن أن يقع فيها الإنسان ولذلك فقد كانت هي الهدف الأساس من استدراج الشيطان للإنسان حتى يقع في الذنوب الأخرى التي تصريفه عن الصلاة فإغواء الشيطان له بسائر المعاصي من شرب للخمر أو لعب للقمار أو وقوع في الزنا أو غير ذلك إنما غايته عنده أن يترك العبد الصلاة أو أن يتهاون في أدائها بما يغضب الله عز وجل نعوذ به تعالى من سخطه وغضبه قال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العذاوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها ومن ترك الصلاة سكرا أربع مرات، كان حقا على الله عز وجل أن يسقيه من طينة الخبال، قيل وما طينة الخبال يا رسول الله، قال عصارة أهل جهنم، أخرجه أحمد والحاكم كما رواه البيهقي وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة،